مَن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد برزان أخوة شيستان قيشتنا بابي تشارم لمختصري رياض الصالحين فاتا لشرح مختصر رياض الصالحين قيشني <تصفيق> بابي تعلم لو كتابة بنا نشاني باب الصدق باب الصدق وتأن بابه باس راض قوي من ودكات هرك دفر مباب الصدق أبي إنساني خي نوار إنساني جوجو تقيشتو بزانيت إسلام فرماني ربع راض قوي آي إسلام هاني دابين راض لقسكان مانا لك هذو كان مانا راسبين وراس غوبين إسلام صدق للزبانواني واتم مطابقته خبر للواقع خبري, خبري باذكي هوالد قينيد او هوالك باذكي اجر مطابق ولقل او واقعك صدق هل خسكد مطابق بويغل أو واقعة أو صدقة. بونم هنا. سكابريك بقي ما بقولي أمردو شمية. يعني إساعصره. يعني ولا دروا هاتم. اللي برد رجع فلان بيني. بيني ما أو صادقة. صدقي صدق يقد صدق يقد. عكس العكسي فيودي أن يستغرم الناس خبر بكا عندما يتغن عاديه اكبر يessionيون يسمى السلام Palmer Diânazi irakscheiriampannik se penata il Kü IP Duraek este Wal我有 turned to be a child signs.곱 بل أجهد نفس سنوى السلامimotoق.9 amいきます.8 am. intelhew principle! cherry paris ac Table Three Baden شيء من المنافقين ودروكانا مسلمان دروز النيه ودروزان دروزن حاشا للحضور حضور وتتبي شيء وليدروكاء وارين دروزانيه خلكان الفنه حال الاين اسلام شوا شكرن اش ارازين وبدروب كبيهه تدرك كل الواقعه بنوي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 دست نخاند بودی ها و رشد دمی. بیا غم ریخواسال الله سلام. بکولانت بربو بینیتی فرمی. آل نهود دست هاشید هی کبان گل و کروم بددمی. فرمی رسول خدا خورمان پیه. فرمی اگر بیتو آها بانگید دست بطل بید. برای ورشد دمی هیچی اوش دلسرد حساب رخ و جورا. تو خواب زن خالقیله. متن دل نقصی هیا. هیچ ل نهود دستی آواره فلانگشده دمی. که هد بدهستی هیچ بینی. آم نرفیربید. داری دو اذا لري جار بان كده فيج بين ابو دو جايز بينه بده اوش في دروبيا انا قلت اخوي قول ما بصا اا تي كناه تو لغري دفر بده في غمر اخويا صلى الله عليه وسلم ده فرمي قال الله تعالى اخويا يقول افرميتي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سوره التوبه ادي صدنا وزده اي اوكسان ايمانا هناه أخوات أخوات أن هبوا لأخوات رسين ولا جل راز جيانا بن، وكونوا مع الصادقين لجل راز جيانا بن. إنسان لجل سكوت كلا كان لدوي غزاي تبوك اريدها برنامج اخو صلى الله عليه وسلم فرماني بمسمانان اخوان اعدوا بك الغزه غزه وعدت جنگي اللي قدوا اشمنان اخوا اللي قدوا اشمنان برنامج صلى الله عليه اللي قدوا اشمنان عين الاسلام غزاي تبوك بيجي النصر مكان خاش برستان في برنامج اخوا كوتريه صلى الله صلى الله عليه وسلم انا سي اصحاب الاصحابكاني دواكوت النبي يا جماعه الاخوه تخلف يا كنز الوغزاكا بهيج عزلك ابو كعب كريمالك ودها وركي قصاكه ان زود رجاته ولا قرآن ولا سنة في جماعه الاخوه صلى الله عليه وسلم كثر بو غزه جيش المسف بجزور يا جماعه الاخوه فرمي صلى الله عليه وسلم كو كعبك رمالك وفلان وفلان ابو نهاتنا یک چگیلا اصحاب فرمی ای خدا خوشوی سی زرعات و کشت وکال و ایل کردون نیل بو غزا مال بجینیلن یک چید حلق راویلی فرمی راسد نفر او پیوانا پیاوی دنیانین اوانا غزا جنگاورن بو خوا یا العذرها بوا ولام دوا توتن ببی عذر غزا تو او پیغمل خوا گراوی او بو مدینه صلوات و سلام خوای سربیه خلش يزور دواك وتبون له غزايا كظاهري المسلمان بو، والظاهري كان إسلامي بو. أنا أقول المسلمين شهيدمان هنا بو، بلام لنا خباق نبي. هر إنسان يكبر شهيدمان هنا أو مسلمان لنا نبي. لقال الأخوة نبي. سبحانه وتعالى. لقال طوحيدي أخوة نبي. لقال بيغماري أخوة نبي. صلى الله وسلم. خو شو يستيبو خو بيغماري أخوة نبي. خو شو يستيبو إسلام نبي. نقشيتوا بأعين الاسلام نقشيتوا بمصمانا نقشيتوا بشعائر الاسلام خوش حاولوا باش كيستي وضعيفوا لوازم مصمانا ومنافقا بيد خوش بيدنا خوش به او, أو صفات الصفات المنافق اللي جاند امن اواهاب لبانه واغيبيا يشاهين لجلوا نيت باكنا بي غيري غرايب ومزقوا دانيش سي باقي كثير خلق شيء شيء غمال الايمان يهرب هذه منافقون يك يا دفاع بنت... بنا هاتي دفاعك يك يك هاتن والله وبالله او او قلنا خوج باومنا خوج باوم للسفره باوم هل يك عذرك هنايا جيش السري ام سي فياوا في قنفه بر الكعب ايكم رمالي قلنا هاتيته شي عذره ودي والله رسولي خداه لقى هر فياوا لاهل دنيا يا دان شب قصبكم اتو نبقى عندي بكم او نزبان ملوسا تو انا هي حجم قوتها بس والله دروب لا نيه هج عذرك منهم هاته بالاخرينا هاته سن رزقوا اذن هذا ها ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من من يكون والله من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك خويا يكون من يكون لكن لماذا يجب فرموي يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون روش، من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون وفي في فرميه صلى الله عليه وسلم الصبر الصدق من جال رازجوي نجاج رجيه نجاتها إنسان بس رازجوبة دروك النعيبة شيميزور ناشد إنسان دروكا دروز إنسان دروكا دروك. مسلماني كل مالك فرميه لا نوبدينا الروش نوريها والله هو الدوارك الرقيلة ما زبيك الرقيلة ك السلام ك أمدغ الرزّة ما جلّم بوم، وأفرّب العالمين، أوعقوبي بنار ذن كوا هاج البكريين، أفرّب اللو كذاش تون في الدنيا جلّ غسان بوم، ملّيكي غسان أمنطقة، باشئ أمنطقة، جابي نار فرمي، جوتي بكعبي كريم ملّيقي لأن ما جيبوا نسيبو، أجر الهور ريكت صاحب كت، بتبيع مركت، توي اهمال كردو پشتیلی کردوی باعث بنداه درجه ایم ای ما و الله بتو ورا اکنون پیام و جی جور لعقمان سفید نیک مصوبانه قصه قلناکن که قمر لیتوریا صل الله عليه وسلم تا وباریشی لک دوک و دیده لو کاتیش دوچمنی دوچمنان اسلام درجه بکاتوا اگر پیام قمر کتونا جرده خوی درجه ایم ای ورا تو ابدی پیام و جی برزو کار بدست و مسئول جور لعیم ای ورا بلامان دفري ما يمشي فروش مرة لا تقدر تندور بيكره السلطانم بتم أمشي هات باني واتدينادورنم لبرخاطر دنيا ومسؤول الجان فروش في دي اللي ما كسي عاقبة همو زيو اسلام بك بعدبيك بخير والله سعدنا يبريد يك سعدنا يبريد اقا <تصفيق> اخواننا داتي ما قال اخوا بخلات اخوي بكرم وسخاء وجود اخوي بداتي اوجب هو التوحيد و ايمانه توحيد و ايمان و السنه سببا في اخوه رحم الابكان اقر ندبو محرومي لهوي فيع عقلنا دين الفروج بيت لا بر خاطر تماعي دنيا و بار منصب وشهادو و منصب و شهاده تشتينا غش الله تزييف حرفيا ها تشد اخوي في برازي انتوا خذ زمير مح محاسمتك بي غشاش تدروزل كذابي فاشد فرميت وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صدقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه إمام بخاري وصلاب هذا فرمي عبد الله كوربا مسعود رضائيخ وإخوة لبية حديث يوم مدى جهرته لبيغمار إخوة وصلاة والسلام إخوة لسر كفي شوايخ وشوايث ما فرميه إن الصدق يهدي إلى البر رازت قوي ددقين بشاكة راست راز بيت رازت بيت أدقين بشاكة وهداية دبروشاكة برد اسبي الجامع بهو ساكي اول شاكبه تول الري رازيل استكويت وان البر يهدي الى الجنه شاكاري و شاككاري بهشت الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا في يوا شايه رازقويا هال سراحني هي موي راستو دولوناكا حتى اولو لاخ واخ وشويش دا ان نسري بعبد رزقوكا يعني لاخوي جورا ناودو تستراب بفلانكسي رزقو هر باسكري انا فلانكسي رزقو خدلوناكا اون رزقويا والله علامه ديلي مهمه وان الكذب يهدي الى الفجور درو كردنيش ادبابا وخرابه كردن نارجي يتا لي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 بو يلا دروكردن بره وحمخره بعد بات وخرا بكردنيش بره اخر عقل نخير وإن الرجل يكذب في اي واش كم قصي دروكي كيف حتى يكتب عند الله تا لا يخوان نسرب عبد دروزن هر فلان دروزن دروزنا خصني دروت النجاة، بخوانا شيرينا، إنسان لقى تعالى صل الله عليه وسلم وعن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف، وهو بدري. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أم صحابة؟ ومن ذكرت فرميتي، يا أخواني صلى الله عليه وسلم. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه. ده فهميت باسي في لو في شهيديات شهيد كيي ما اوجب زني معلومات بالامان شهيد بوقجراوه او دريت كلسان حق كجرابيه توحيد فجرابيه لسر عين الاسلام كجرابيه دفاع الاسلام كجرابي. او شهيده حتى الإسلام ده اگر جيش جیشی مسلمان لطیف و غزال کافرم چند کسی کوچل نبی پیامبر شهید نوا نه شیخ خوازان که شهیده وی پیامبر فرق زلم خوازانی که شهیده لپینای او کوچل و باب کنوا باب لا یوقال فلان شهیدن ام باب بس او دکات شندها حدیث من بدست لا بري فلان كان شهيدة إلا مقربي دي دي يا غمار الخفر ميتين. صل الله سلام. يا غمار الخفر كان يوحيا. يا من أمت من شهيد ما بيها شهيدة. ملام كات. بس لا ولا خلج واهب ابو الحيد باوره باخوان هل باوره باخوانيه باوره مقدسات الاسلام نيه علي والله او يشتي بمتاخو من يبينمو بجن يبي استو بدس دس من نادبوني لكم باوره ترى بينيه بيغمرك يا قران كي كلي انك يقول <تسجيل> والله فلان يعني تبقى ت أو كسيلة بينا يخو كجرا اريد قبل كيد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 فرموي مر الشهيد شيخو ازنكي شهيدا ما جا ده فرمي شهيدي بلاي گلي برزا هر کس ايپناي فوا شهيد سن خاصلتي يجبو هي بو كست ديه يكم قدر خيونت برجه خوال له مگنه گاد خوش بيت يكم قدر خيونت هل سر الزوي مردويتا لسر الزوي جان لدي يكسر جيخه له بشويني لسر الزوي قيغه مر فرمي بو حوت خلصت هي كم يغفر له في اول دفعه من دمه يا كم قد اخوانك دسر زويك اخوانهم انا خواش بيت ويرى مقعده من الجنه هرك وتوججيك ولا بهت بينيت صيام حفتاح وربو ارازن نوا خلاص يا كم لنا كاتب خزم لخزم هي زود ليه جا؟ إن جابوا يا أما نプレー برازه، في غماري خواسم هاني أدن، أجر الدواء شهدي بك يا لخوا، براسدي يا خوا داتيها، أجر دروبكي ودروزني. إن من سأل الله تعالى الشهادة بصدقين، بصدق رازجوا، هرك سبريا ربي خوايا، بشهدي بمنين، خواي بلا شهيدا ما كيبي نصيبهم، هرك سبراسدي وابليت، بس رازجوبة، دلو زبان يكبي براسدي وابريه، بلغه الله منازل الشهداء. إخوان أي جيني بفلوباي كان أقول لا مال خوش أريد مع دم برأسي دا والد خواك رأس جوبي لدعاءك ولباران وكت أقول لا خد داتي هي من لا أوروبا جاوا مو لا بس إسلام دلوقا. سي ان قسيش غله جديده ياكم あれ او اندرنا كان درنا كان اوان او انها مو معاملوك ريفروش مو ادري زور بي كمبانيه كانوا شركه رك حميد شو درنا كان توي كي دامه وفقير لتيك شو على اخا كامل رقي فلنجي او برو وي بشانداوي ولا رزقونا ما انا هل دي شو برسال كرلي بزب ب بازار بي بزبوا انا كامل رقي باسان رقي قتارقه او هبر اخوتي اغير رقي والله ما هذا رزقو ايو كي رزقويا يوجدوا يا أجر هر خذتلك الشيء على ما تيجي بيشان تذاؤ والر الرجعي مطار يا رجعي القتال خانية أما شيء اللي خلا تكان أواندرونا كان أوان أو زور بيكم كانوا شركات ودي عيادي كروفرشندرويته يا هم لو تورات إنجليك أوان اللي مبهرم فيها فيه فيه ترى والدروهم كان أو راس جويك أوليا كتول ديني حق ولا يعني كتول خوي خوانيه سين غلطي مسلمان كألا والله إسلام دلوكا مار伊斯兰 دلوكا أو كفر أقصيها ألا والله كفر كان دلوكا كان إسلام دلوكا هش نعرف زاني قسقبكه مار伊斯兰 بنت مسلمان إسلام جاء مسلمان جاء إسلام أين إسلام أو أين باسكة بطن أين دروي تني كاثولي إسلام دلوكا فأنا أدري بخو كفر كتول بل مسمانان درين له شي دبا بو درين له شي دبا نخير هين بيدينكه انا او اسلام فريب بحا درو مك درو كردن لا خبر دروزن تريد رازقو بلا خبر رازقو سريد او اف يا ريت بلا اسلام راستي فربو اسلام همي راستا بداخ غران مسمانان امر دروكن مسمانان كپي ان الانتخابو دروجي، لا قران و حديث رسول دروكي والله اسلام فريد دروزن منافقه دروزن دجوني خويا أيوه مسلمان يودروكي okay. والله أوصفات اللي من الصفات دي كافرو شيطان ما لا يمنعها يقدروكم لإسلامنا هتوى. لغير الدين هاتوا رم قرتوها دعوكم لخواف ريدم الإسلام تينيا آخر فرمودل مختصرة ما مصطفى فرمية عن أبي خالد حكيم من حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم صحابي ولا في غمار صلى الله عليه وسلم ده فرميه في غمر ما فرميتي البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا, فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت, محقت بركه بيعهما متفق عليه أم حديث إمامي بخارج في غمر ما صلى الله عليه وسلم باسي راسقوهما مدقا تال أكري أفروش راسقوهما عامله أكري أفروش راسقوه إنسانا يدروبكات ده بأن البيعان بالخياري بائع مشتري مخيرا حتى لو مدى سابن بوكار نفروشتن منو تو أجن اللي جاكيكار نفروشتن حتى بائكا مخير مخيرا انتوه بشوان بيتو من بشوان بموا اگل ليقداب رأي اترى بائع قدا مزرع بشوان منوانية البيعان بيعان البعيان بائع مشتري كريارو فلوشيار بالخياري مخيرا خيالي مجلس تويش بازار إشتكريد لا لا مخيرا درست مالك ما خياري مجلس حتى لو ما ديسبي باش ياملو هيا والما لم يتفرق ماذا ليك جاب او بدني مال لا مال و فارق حق ليك جاب او الخيال المجديسي نبوه هي ما بنو حتى بيكوبن ما المتفرقة بس ليك زين لما عمل في بيعهما كرن فروش لك ما عم راسجو يعني كذي يعني, يعني أم هي ماله هي هاي أجر قماش بجهاز بجلب أمير برشت بيه معاملة بباسك يبلي أم مالك ما أو بياوج كبارات دا بتوبري أم مثلاً أم شديدة دفترقة يعني صهذارة دلولك على غضو نيدك يعني يعني دور رقم السكر لطلات نبيه يعني براسي والفرم أو هذا أو ما. كان وبين عيب نقص لبيع كان روليكا اما اجا اجينات لا ما عندي فروشيت منادم او لا اسلامه شتي قر دار برناردو وخورنا فروش ياق قربي عنك نادتي بارزول سنه وبشتي يقور... جالسي رم بيو رزقون كاك والله وين قر او دريكتي تو نازل بي سبا باسك دروكه دروكه وي لوين سالكت دوعي بيو ياربي عيبي كي اشكلايا لنا وزگ ودوسيش بيو يار بي نازاني خوانكي بشردي قرو برد في درسلك مع عيبي كي او تر تو او دروك درك ولوي نبي ابريت فان صدق وبيننا بلا والله بلا اويل منو دياربي اويتي اويتي اويل أوي أوي منو دياربي اويتي أوي عيب هبي ونيلي لما أو لا يخوض دروزي حسابك ليت جفر مئة جرّاز جوبن هردو كان لق سكان لما عمالكين. عيب باسك الباركان ولما لكان بورك لهما في بيعهما هو العالمين بركة أو بيعوا أو كرنا بركة ليه هم علقي خيتيه بإني شاء الله هم بارك الشعب بارك البركة بتوه وإن كتما وكذبا وكذبا أي أجرهات بشر نوع أو ماليا نيلت هرجوان إيرازينيتوا بانكيو لبناو خلاפה. والله لم لباظاري مو معنجر زوره. غش عيبة مع الأسف الشديد لأناموس بنا غش البيت. أوتا إسلام يقولي بياونا بخشوكه. مقابلة قد نزاني بيخد ببليد. تخوال إسلام عدل دريه نقصم بخوا. أجر مقابلة قد نزانيت. هاد ليه تكرري أبي خد ببلي. بلي, بلي أمي طيبن أوعي بيت أميتي أميتي, أميتي أميتي أميتي. يعني شاشي كرو بيعيب بدرية. يان في بلي ما يبغوا نقص هذا دي بلكوا أو كابرة بحرادي خوي بكر يعني نجب بكر دواء حفتك شن عيب يذكريو بلي أخ لقال مصمنان شن خشيان هي شن الدروس كانوا نبي وابلي أبي حق وابلي إسلام لا قال خوي ديني نكتوب فيه بلي بلي الله خشكان خشكان بس اسلام خشيدينية اسلام إسلام قد نقص بشار عيبي وكذب موحي قد بركه أو عيما بر اوكر نفروشن بركه دينيه اوكر نفرشنا بركه دينيه كبركه دينه ما بابارزور بقيم الدين لله تعالى جخوشيسان كيمه جو اجرين للقران والحديث بو تطبيق وعمله بو لا كان ما نبلي صاحب مال أجانية يا مشتري أجانية قرد بريكة إهمالي جواب روات نخير مراقب هم ودروش خبر السر؟ مند بيت لا خذنا لا ما هم المكي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم يجعلكم خلف.